رحمة <تصفيق> الله من الشيطان الرجيم والعاقبة <تصفيق> للمتقين <تصفيق> تلك داع فلغوا والعاقبة لله و تا رجوع What the? له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك was a what is oh. اللہ Oh, no. بسم الله بسم الله او فأما اليتيم فلا تقر وأما السابر Ah. Yeah. لقد خلقنا الانسان في أحسن سقوين ثم رددناه أسفل ایلا <تصفيق> الناسی Allah Allah Oh! Uh -huh. كلا لا الا من تكلنا لا الزبانية كلا لا تخافوا